إِنَّا أَنْذَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة ترقى خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنوح في جابئ إذ طلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أروا وَمؤُ مر إ بُدُر م جَ مُخُلصين لَبُدِين نَحونَف أَ يق قَالَ تَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ <تبخ فيها> أولئك هم شر البري <standardized> <eben dragon> <البريك>